َ مَقة عد الله أَن تَق مَا لا تَفعللون إ الله يحبُ الذينَ يقاتونَ فيِي سَبك صَفًا كَكُ بُ يانُ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 وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ولو كره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 وَمسكِنَ طَّيبَةً فِي جََّاتِ عدْ ذَلِكَ الفَووز العظيم وَُخْرَاتُ حِبّونَهَا نَصُون مِنَ اللهغ وَفَدْحُ قَرم وَخْرَةُ خبّونهَا نَصْرُم مِنَ الله وَفَْحُ قَرِيم